لا o prosimu bihad al-balad wa alant tahillum ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا مبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ فَخُثْرَقَ بِهِ أَوْ أُقْعِمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا متربة